بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غُنِبَتِ الرُّوم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أو يتفكروا في أنفسهم مَا خَلَقَ الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون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 الله يبدا الخلق ثم يعيده الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ويوم تقوم الساعه يبرس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعان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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَنُقُولِ الْآخِرَةِ فَأَنَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُصْبِحُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ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 بشر تنتشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم نودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 فظله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريك البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما وينزل من السماء ما فيحي به الأرض بعد موتها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 ناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 من عَمِلَ صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين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 إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْتَرُونَ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْتَرُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ